وبارك لنا في أسماعنا وابصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك musnina biha alayka qabilina laha wa atmimha